يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكروا وأنثى وجعل لكم شعوبا وجعل لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا